أيحسب ان لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلقد من العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسعبة يتيما ذا